وهذا عائد إلى أن الرجل بدأ حياته ثرياً لكن انتهى به المطاف إلى الاستجداء إضافة إلى أنه لا يزال مجهولاً لكثيرين من من لم يستمعوا من قبل إليه